اللي بيني وكم هو شريكه واشهد ان هو معانا بداية لما آه المره اللي فاتت على اللي, إيه؟ اللي, المرحلة اللي احنا بندرسها ديت مرحلة اعلى بكتير من مراحل الورقات يعني ما حدش يتصور اللي المرحلة دي زي الورقات لا مرحلة اعلى ان شاء الله كتير من مراحل الورقات في نفس الوقت هي مرحلة متوسط من كتب الكبيره زي جامع الجامع الجوامع او روضه بطريقة علمية متجاهدة فيس ان انت وانت باخل في النارخالة التانية بتاعترنة الناظر في جميع الجوانع او الكوكب تبقى فاهم الاسول كويس قبل ما تدخل فيها عشان ما بيجرسها ما بيجرس فاهم كويس ما تتحول الاسول عنده كعلم مضي وعلم لغة وعلم يعني بيخرج منه مع علم اصول فاحنا بندرس نفس المعاني تاعد الاسود فيها يعني زي الكتب الكبيرة بس بنخلصها كلها الاسود ما بنشغلش من ناحية المنطقية والناحية الجدلية والناحية المناظرية اللي من فيها المناظرة يعني ومنشغلش بالطبق أيضا بعد كده بنرحلق على جامع الجوامع وراغة الناظر أو الكونا دي بيبقى فيها مع الضبط الأصولي الملكة الأصولية مع الملكة الأصولية بيبقى فيها المنطق الجدري والمناظرة والضبط اللغوي وديه برضه المهمة لوجود ملكة الاسكبليل بس كمالحالة دارية ومش كمالحالة دارية مستقبل أما اللي احنا بناخده إن شاء الله هي مختلف خالص عن الورقات الورقات اللي عبارة عن يعني زي ما تقول كده أركيال أصول الفقه. أساسيات وصول الفقه أما هنا هندرس مع مسائل وصول الفقه وكلها بشكل أجل ماشي؟ طيب الحاجة التانية الخلاف سنة يا ريت ما يسألوش عشان ما يعطلوش إخوانهم والشيخ محمد بكيل هي هيعمل درس للورقات يوم السبت بعد المغرب صحيحة اللي عايز فيهم يعني يحصل العقل اللي هو فيته يعني يعني عايز يسأل في أية سنة يبقى يسأل في الدرس دي يعني يكتب الاسئلة ويسأل يبقى هو كده خد الفايدة بتاعت السؤال وفلانش الوقت مضيعش ايه على اخوانه اي حالة يعني. طيب احنا كنا لسه في المقدمة قربنا نخلصها. انا طبعا ايه? الحاجات اللي انت واخدينها بكده هكراها بسرعة. يعني ما كوني بقرأ بسرعة? يا بقرأ عشان ايه? الحاجات اللي انت واخدينها كده ما نطولش فيها. اما الحاجات اللي احنا أنا اللي هي جديدة هي دي اللي هوطق فيها شوية. ماشي? بحيث يبقى احنا استفدنا بان احنا على عالكتاب كله وفي نفس الوقت الحاجات اللي احنا خدناها او انتو عبينها سواء الشيخ قالها لكم في خلال الدروس او انتو خدتوها في الورابات نعدي عليها الصرعة ان شاء الله زي ما عملت البابت اللي فاتح سمحتم. لو من سنة تانية عايز يسر يسر سنة تانية ما انت تانية انا مش عارف <تصفيق> او <تصفيق> كذلك <تصفيق> معنا من ثمان سنين أولئيس <تصفيق> <تصفيق> طيب استنداد أصول الفقه لسه في مقدمة يعني يستمد علم يستمد علم أصول الفقه يستمد علم أصول الفقه مادته من ما يفعل أول حاجة القرآن الكريم والسنة دولة فإن هذان المصدرين هما أساس العلوم الشرعية كلها فكل علم اللي له في الكتاب والسنة فليس من علوم الشريعة أجستند إليه من هذين المصدرين أن موضوعات علم موضوعات علم أصول الفقه ثلاثة أقسام كما سبق أهمها أدلة الأحكام والقرآن والسنة ترجع إليهما جميع الأدلة التي يذكرها الأصوليون سواء كانت آلات نقلية أم عقلية محل اتفاق أم محل اختلاف فحجية الإجماع والقياس فحجية الإجماع والقياس والمصالح والاستحسان والعرف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 فكل القواعد الأصولية دي مستمدة من القرآن مستمدة من الإيج من السنة ووإحنا هنا اللي اصول الفقه ثلاثة أبواب أول باب اللي هو الأحكام أدلة الأحكام ثاني باب هو اللي الباب الكبير الأدلة الإجمالية وثالث باب اللي هو إيج الإستهداف الطقيف فالأدلة الإجمالية هو أصل أصول الفقه الأدلة الإجمالية اللي هو القرآن والسنة والاجماع والقياس والمصالح المرسله والاستحسان والعفو كل الحاجات دي عرف اللي هي أدلة مني من القرآن والسنة. طيب الأدلة الإجمالية الباب الكبير في أصول الفقه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية إعتنامي من, من القرآن والسنة. ماشي؟ فا إيه؟ في علم أصول الفقه إنه هو علم مستمد من القرآن واله والسنة. باستقراء القرآن واستقراء السنة. وفهم الصحابة للقرآن والسنة. لا علم أصول الفقه لا أصل فيه. ثانية اللغة العربية يعني احنا ممكن نخلي رقم اتنين لغة العربية يعني من ناحية الترتيب يعني واجه استمدأ ديه من اللغة العربية أن اللغة هي وعاء الكتاب والسنة والكتاب نزل بلغة العرب والسنة القولية جاءت بلسان الرسول العربي واستدلال بهما مبني على معرفة طرق العرب في الإفهام والفه ومن جملة أصول الفتحي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 العربية وهو زي مفهوم هو ايه؟ هي وعاء الكتاب والسنة والكتاب نزل بلغة العرب بلسان عربي المبين والسنة القولية كذلك جاءت بلسان الرسول العربي ماشي؟ ففي حاجات كتيرة في يعني احنا لازم يفهمين اللغة عشان نعرف بين ايه؟ مراد ربنا عز وجل ومراد رسوله في الكتاب والسنة وبرجي نقدر ندرك الأحكام فالأصولين عملوا ايه؟ جابوا أبحاث اللغة المهمة جدا في الاستدلال بحطوه في علم وصول الفقر ماشي؟ فا محص الأمر ولا ه... يعني الأمر في ولا الوجوب ولا كذا بكذا ده أصله جزء منه لغة وجزء الليه مه شرعي فهتلقوا انت بسط في علوم اللغة هتلاقيه كلامهم في اللغة فيه أقل من كلامهم في علم وصول الفقر يعني المبحث ده في اللغة لما تجيب الكتب الكبيره في اللغة هتلاقي كلامهم في المبحث ده اقل من كلام اصليين في المبحث ده معين prosper مرحص لغة بك برضو العلمون الخصوص معين هو عقاس لغة تلاقي في كتب اللغة الكلام بتاع اللغوين في اقل من الكلام في ليه؟ عشان علماء اصول الفقه يلاقوه مهم جدا في الايه؟ في الاستدلال وفي القرآن والسنة وجدوا من الحاجات دي حاجات كتيرة جدا في في القرآن والسنة ومهم عشان الواحد يعرف حكم الشرعي لازم يبعرفه فراحوا عملوا بحث القرآن والسنة وراحوا وشرحينه بالتفسير هفهم المعنى؟ فمهم ليك تبقى فاهم اللغة عموماً ومهم للأبحاث المهمة في الاستدلال وفي الأحكام الشرعية اللي هي موجودة خصوص فقه التوسع تكون فاهمها خصوصاً فالعنوم الخصوص والإطلاق والتقييد والاشتراق الإجمال والمنطق والمفهوم والحقيقة والمجاز كل دي أصلاً إيه؟ البحث مجالية بس إحنا محتاجينها في الايه؟ في الاستدلال ولذلك العلماء الأصول بحثوا فيها بحث بقى. وفي هذا يقول امام الحرمي من مواد اصول الفقه العربيه فانه يتعلق طرف صالح منهم الكلام على مختضر الفاظ وأن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلا بلغة يبقى راي امام الحرمي واحد الواحد عشان يبقى مستقل بمسألة مساله مختضر الفاظ ويبقى فاهمها كويس ويقدر يستدل فيها من القران والسنة ان هو لازم يكون مستقل بلغة العربيه يعني يوصل للمرحلة العليا في اللغة العربية العربيه طبعا دي فيها خلاف كبير من هل لازم الواحد عشان يبقى اصولي لازم يبقى مستقل في اللغة العربية ففي علاماء قالوا لا مش لازم يبقى مستقل في اللغة العربية ولا يجب عليه ان شغل بقاقة مسائل لغوية ولكن اهم حاجة يبقى فاهم العلوم اللغوية اللي ليها علاقة بالاستبسلال وفاهمها كويس وفاهم اللغة العربية برضو فاهمه صحيح بس مش لازم يوصل للمرتبة العليا فيها و قال لا لازم يوصل للمرتبة العليا فيها زي امامل ايه الحرامين حتى يكون ايه على محققها يعني حتى يكون على خطة من هذا الطبع.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 ولكن يعني الكتب اللي هي لي علاقة بأهل السنة والجماعة من أصول الفقه العلم وأصول الدين ويعبروا عنه أكثر بعلم كلام واجهو استنداد أصول الفقه منه أن العلم بالأدلة الأجمالية وصحة الاستدلال بها مبني على معرفة الله تعالى وصفاته وما يجب له سبحانه وما يجب له ما يمتنع إطلاقه عليه والعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وما يجوز أن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز هذه مسائل يعني الأشاعرة هم اللي توسعوا فيهم وانتزلا وبنوا عليها أحكام في الأصول كثيرة ماشي ومعظمها أحكام عقلية ما نبنش عليها عمل أو من ناحية الفقه ولكن احنا لكن طبعا علم أصول الدين ممكن آه يبقى ليه دخل في علم أصول الفقه يعني بعض علماء السنة المسلم قلوا تعالى وما كان ربك دك استدلوا به وبالحديث كنا ننزل القرآن ننزل استدلوا به لأن اعتقاد الصحابة في كمال علم الله أنه لا يترك الخطأ يقع ولا يبينه، فجعل الصحابة يفهموا أنه يجوز العزل لأن الله لم إيه لم ينكر هذا، لما كانوا يعزله ولم ينكر عليه. ماشي. ولكن هذيلا الأمثلة إيه قليلة يعني، فنحن نتكلم على إله عين الاعتقاد اللي هو اعتقاد الصحابة. أما نحن نتكلم على عين الكلام اللي هو بقى أشعاره المعترض، فهذي موجودة في إيه في كتب الأشعار المعترض اللي أنا أخذ بسون الفقه يعني دي مسألة ثانية. ماشي. فه هيبقى علم اصول الدين يعني داخل يعني علم اصول فقه مستمد يستمد حاجات منه من علم اصول الدين آه بس مش كثير مش ايه مش كثير من ناحية علم اصول الفقه اللي هو علم الايه الاصول الفقه بقى مبني عليه الاستدلال بالقران والسنه ومبني عليه الايه فهم الدين مفهوم نعرف امثله الايه على الكلام اللي هو مثال اخباء مريم في ايات سوره التيه لما عرفت الله جل وعلا الفقه دي ده على يعني ما هي زي مسلا دي إنه إنت ما كان ربك ناسية وبالحديث كنا نعزل والقرآن وينزل إلا أن اعتقاد الصحابة في كمال علم الله وأنه لا يتوقف خطأ يقع ولا يبينه لأنه حكيم جعله يفهم أنه يجوز العزل لأن الله لا يمكن ثم معنا العزل العزل كنا نعزل العزل ده اللي هو إنه متجوزين عفين إنه هو يعني إيه. لا يعني سلوها يعني هي حاجه في الجواز يعني <تصفيق> يعني لو ملخص كده يعني ايه اللي هو الذكر يعني ما يدخلش جوه اليوجانا رتكو يعني مش يوجانا يعني, يعني يعني من غير ما الذكر يدخل في مشكله في فرجه ما ينزلش جوه الخرج عشان ما يتخلفش ماشي ماشي يا امال التطبيق الحاجات التانية دي حاجات ما بايحس في اصول الفطفح عند المعتزل او الاشعارة كبيرة في الاصول كبيرة يعني انا وانا مدرسها كتير بس في جزء منها كبير جدا يعني مسألة الاستدلال العقلي والنقلي دي مسألة داخلها في الموضوع هل يعني اللي هي مسألة هل النقل هو الاصل ولا العقل الحاجات دي مسألة وابنية الحاجات دي كلها كلها موجودة في علم الكلام عندهم فدي ما تجرماش او طيب أنا طبعاً بصرع في الحاجات اللي أنت وردينها معلوش الجداد بقى يستحن يعني إيه؟ رضاً حاجة الفقه، عن الفقه مما يستمد منه أصول الفقه مشكل من جهة أن الفقه كما عرفوه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أجليةها التفصيلية فلو كان أصول مستمد من الفقه لما يعرف إلا بعد معرفة الفقه والحال أن الفقه لا يعرفه إلا بعد معرفة الأصول فيكون دوراً ممتنعاً دور يعني دائرة ليس لها نهاية، يعني ده بيسبب ده، ده بيسبب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 لأنه حين يقرر, يقرر حجية السنة يقرر أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وأن معصيته حرام ولا بد من تصور معنى الواجب والحرام وهكذا سائر القواعد الأصولية وأما من جعله مستمد منه الأحكام الشرعية كالأمدين ومن فمراد فمراده تصور معنى المحرم والمكروه والمباح والواجب والمندوب والصحيح والفسد فنحو ذلك من الأحكام كما ملخص الموضوع اللي إيه؟ بعض العلماء قالوا ان علم الفقه مستمد من ايه من علم الفقه هو بعض العلماء انكر عليهم ذلك طيب انكر عليهم ليه قالوا الاصل العكس ان الفقه علم مستمد من إيه؟ من أصول الفقه ليه عشان أنا أعرف استدل على المسائل لا استدل من ايه من القواعد بتاعه الشريعة. ماشي فلو انا في الفقه من غير ما انا اعرف اصول الفقه انا كده أخرف. ليه عشان في حاجات كتيره ناقصاني ماشي فلو مسائل مش القرآن القران والسنه فيها مش دلالتهم صريحه كده انا مش هعرف اتكلم في الفقه خالص ليه عشان انا عارف الاجماع ولا عارف, عارف القياس ولا عارف كذا ولا عارف كذا ولا عارف كذا ولا عارف كيفية الاستفادة من القران والسنه فازاي هعمل الفقه ماشي اما علم اصول الفقه فالاصل اللي هو مش مستند بالفقه والكلام ده ايه صحيح ولكن هو علم اصول الفقه يعني يعني يحتاج الى الفقه من جهه من جهه تعلمه عشان اللي هيتعلم اللي هيتعلم اصول الفقه محتاج اللي هو ايه؟ يدرك الأمثلة والأمثلة دي هي عوخة من ايه؟ من الفقه فتلاقي دايما على مال الأصول ما بيتكلمه في الأمثلة بضربة أمثلة من كل الأجوال ومعظمها مش العبادات ماشي؟ فلازم انت تكون متدخل في مسائل الفقه كلها وعرفها ولو حتى معرفة من غير استدلال بس عارف المسائل كلها عشان تقدر تدرس أصول الفقه اللي موجودة في كتب علامة وتقدر تفهم أصول الفقه من غير الأمثلة أما لو انت فهمت أصول الفقه, لو أنت فهمت أصول الفقه. من هذه الأمثلة هي بخصوص فقه صعب على الجيل. أما أصول الفقه هي تظهر بالإيه بالأمثلة. الحاجة الثانية اللي ايه اللي معرفة اصول الفقه طبعا مهمة عشان قبل ما مطارد اصول فقه مهمة إن أنت تعرف في الأحكام الفقهية ومنها الأحكام تكلفية ومنها الأحكام إيه المضاعية. فالأحكام التكلفة اللي يجب مندوب الحرام والمطلوب. وطبعاً هذا درس أصول فقه الكلام رهندات كتير بين تبعات. وبعض بسبب دواء بروخة بذا كذا. كتير في أصول الفقه. فبرضه عشان تدرس اصول الفقه لازم ان انت تبقى عارف ايه ماشي طيب مستمد من مستمد من عشان كده هي كلمه مش ممكن تقول مش دقيقه شويه لو الدقه اللي احنا نقول اللي أصول الفقه تعلم علم أصول الفقه يعني اللي هتعلم علم أصول الفقه يحتاج الى ان هو يكون عارف الاحكام كذلك اللي هو يكون عارف الفقه عشان علم اصول الفقه علم هيبقى في امثله كتيره فمحتاج انك تبقى فاهم بس الفرق مش معناه بالاستدلال الفرق المعنوي انك عارف مسائل الفقه <تصفيق> انا بقول اللي, اللي انت عشان تدرس علم اصول عشان تبقى عارف علم اصول الفقه محتاج ايه اللي قالوا كده قالوا على اساس ان اصل باب اصول الفقه باب من ايه اللي هو الادله الإجمالية أما ما ندخلوش علم اللي هيدخل باب خلاص هو من باب من علم اصول الفقه ايوه هو من مستمد من لو خرجوا من علم الصدر أصلًا في السلف زعلوا العلم أصول فقهه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستخدامه. فهمان؟ شو شو؟ نشوفين بعض من عادات المسلمين أو بعض الأقوال الصارمة. نشوفين بعض هو ضربه عشان ايوه بس دي عشان تعلم مش بصول فكرة عين اصول الفقه نفسه تمام طيب لا الطريقة برضه اللي هي على الجمهور استمد عين اصول الحكم واليوم ما استمدوهوش من فضخ الائمه القرآن والسنة السنه قرآن السنه القران والسنه واللوه هو في الاعتقاد ده هو اتجاه الاول ماشي يا جماعه عملوا مسائل الامام اللي وخدوا منها الاصول فاهم فبقى خدوا الاصول من الفقه صح يبقى الكلام ده مظبوط مش, مش لا الامام الشافعي نفسه عمل قواعد ادوات التب الرساله الاايهما الثلاثه يعني حطه ل... يعني حطه قواعد لطلبتهم في اصول الفقه عليه عليها كانوا مش استنبطوا استمدوا من القران الس... الشافعي جاب الكتاب الرساله ان مين مش عشان على اللي هو مستمد من القران مم. اه مم. مش فوق انا الصوم انا, أنا مش الفطر. انا مش الله يعني اجي با ايه. زي. موضوع من احكام مش تصور احكام السبب. ازاي بس? يعني من الحاجات هو هتستمد منها <تصفيق> أيوه مش. مش ايو ماشي. <تصفيق> مش هيبقى كل عين مصور فوق مصدرد من احكام. هيبقى في جزء يعين مصور فوق مصدرد من احكام. زي بقى اصلا عين لاته في تصور من تصور الاحكام ده في <تصفيق> الايب هو هو كده هو اللي قايل ده ده عنده اللي الأحكام مش في العلم نفسه هو خلى علم أصول الفقه عن الادله الاجماليه وكيفيه الاستفادة منها بعض العلماء في السلف قالوا كده قالوا علم اصول الفقه ده الادله الإجمالية الاستفادة منها مسألة الأحكام دي مساله بياخدها واحد اولى ابتدائي مش في أصول الفقه يعني قبل ما يدرس اصول الفقه من من من استقراء القرآن والسنة لأن مستقراء القرآن والسنة لأن اللي فيه أشياء يسفة على وراء عقد الطريق، اسمه هالوجه، وأشياء يسفة على لا يسفة على وراء عقد الطريق، فساموها عرفت الكلام ده من من استقراء القرآن والسنة؟ إحنا لو إحنا عندنا الراجع اللي إيه لعباب اللي إحنا قلنا من الوصول الفقه خلاص لأن المسألة دي مش هي مش عشان هو أصلا من علم الوصول الفقه. تفهول لكن عند العلماء اللي عندهم مصور الفقه هو الاكللة الاجمالية الفهمية كيف صلة منها بخرج باب الاحكام منه بالتالي على رأيه اللي ما اللي هي ادرس اصول الفخه ده محتاج لباب الاحكام يعني لواو مش عارقة باب الاحكام مش هيعرف يدرس اكتش تفهل معنا. ويدبقى افضل يعني من ناحية نحن على طريقة الجمهور اللي الفقه مهم عشان تعرف ادرس اصول الفقه والاحكام السرعية مهمة عشان تعرف ادرس اصول الفقه لكن الاصولي نفسه مستمدش قواعد الاصول من الاحكام الشرعية ولا من الفقر. تكون معانا؟ ولكن هي مهمة عشان تعرف تدريسه. تفهم؟ الباب الاول. الحكم الشرع. انا بقرر تاني اللي احنا ايه? اللي احنا الحاجات اللي احنا وردينها من كده هنقرقه بصراحة. وفي حاجات كتيرة ان شاء الله مش هتلاقيكم وردينها من كده هناخدها بالتفصيل. بس احنا نسته في الاول بس. ماشي. الحكم الشرعي تعريف الحكم في اللغة المنع. فمنه يسميك حكمة, حكمة الدابة وهي حديثة في النجام بأنها تمنع الدابة من مخالفة مراد صاحبها. ويطلق الحكم بمعنى القضاء وفيه معنى المنع. لأن قضاء القاضي يمنع ضراع الفقوق. يبقى في اللغة المنع. وفي اصطلاح المهون الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فعند الفقهاء هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفي أو مذلول خطاب الله المتعلق بأفعال المتلفي. فما له بعض الأصليين اختيار هذا التعريف لأن التعريف الأول يلزم منه التحاذ الدليل والحكم في التعريف. آه يلزم منه التحاذ الدليل والحكم في التعريف. والمعروف عند الفقهاء التصنيف بينه. يعني يعني دلوقتي عند جمهور الأصليين هو إيه عرفوا ال الوجوب بإيه. بالإيجاب بإيه؟ ما طلبه الشارع طلبا إيه؟ جازمة. فقالوا الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال إيه؟ المكلفين بالاضطباء أو التخيير أو إيه الوضع. ليه؟ عشان قوله تعالى وأقيموا الصلاة والآيات الكثيرة اللي بتتكلم في الصلاة طريقة جازمة ماشي؟ ده خطاب الله صح؟ هذا الخطاب هو ما طلبه الشارع طلبا إيه؟ جازم فعنده هو مش ع... مش محتاج سنسور فور هو الخطاب الجازم نفسه هو ده خطاب الله تعالى هو ده جازم فوالمان اما الفطين بيخاطب مين العوام او بيخاطب الناس فبيقول لهم يا مع الصلاة واجب فمقتضى خطاب الله تعالى ان هو اقيموا الصلاة مع ايات كثيره اللي بتتكلم في شده في اهميه الصلاه وان الصلاة ما ينفعش تتساهل وكذا وكذا وكذا هذا المقتضى اللي هو ايه الصلاه واجب يعني مفضى الخطاب ان الصلاه إيه واجب بعض الاصوليين ارتاح لايه اختيار الايه نختار الفقهاء قال ايه قال, قال لا هو اللي هو مفضى خطاب الله تعالى متعال رفعه كلام يلزم لو قلنا بالتعريف هو خطاب الله متعال متعال متكلفين يلزم منه اتحاد الدليل والحكم في التعريف يعني يعني الدليل ويبقى زي الحكم. ناشي? ليه? عشان الحكم اللي هو وجود الصلاة، إجاب الصلاة. فإجاب الصلاة دي عند الأصليين هي مفروضة هي هي هي المفروض هي الحكم. صح؟ فينزل بينهم الايجاب الصلاة زي واقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة اللي هي الدليل. والحكم اللي هو إجابة ايه? الصلاة. وإحنا عندنا اللي الدليل مختلف عن الحكم. يبقى أفضل اللي إحنا نعرفها بمفترضة خطاب الله المتعلّق على فعال نساء الله. كيفين والمعروف عند الفقهاء تفرق بينهم. يعني عند الفقهاء بيفرقوا بيقولوا اللي اللي الدليل وأقيم الصلاة. أما الحكم إيه؟ الصلاة واجب. الحين بس ليه فرق وذا كلام المصليين. كلام المصلين بيقول إيه اللي إحنا واضحة. الحاجة اللي طلعت الشارع هي معناها إيجاب الصلاة. يعني معناها إيجابي. فهو ده الخطاب نفسه الخطاب نفسه أنا بعرف منه الاجابه يعني هو الخطاب نفسه هو اللي عرفني هو الاجابه فاهمين معانا فده عن جمهور الاصطلاح فاهم معانا ماشي طبعا دي مسألة اصطلاحيه يعني طيب المهم ان احنا احنا فاهمين يعني المسألة انا فهمنا كويس شرح التعليق قولون خطاب الله فالخطاب في اللغه توجيه الكلام نحو الغير الانساني والمراد مراد خطاب الله هنا أمره ونهيه وخبره وما تفرع عنه من وعد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 فهنا نرى الكلام كله عشان تفهموا الموضوع وهذا التفسير أولى من تفسير بعضهم الخطاب بأنه كلام النفسي لأن إطلاق هذا اللفظ تجر إلى الوقوع في مذهب القائلين وهو كلام الأشعاع وذعني أن كلام الله ليس هو اللغذ المسموع بل هو معنى قائم بذاته وأن القرآن المسموع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله وهذا مردود بقوله تعالى لنأخذ من, من المشاكين استجارك حتى أسمع كلام الله فإنه يدل على أن كلام الله هو ذلك اللفظ المسموع المقرؤ وما خضر منه من المعنى المراد لله جل وعلا فلا يمكن تفسير الخطاب هنا بأنه كلام الله بنفظه ومعناه لأنه حينئذ لا يشمل إلا الخطاب الوالد, الوالد في القرآن فأخرجه ما دلت عليه السنة وما دل عليه الإجماع والقياس وغيره من الأدلة لأن لفظها لأن ليس من الله ماشي هنا بيقول إيه؟ بيقول إن خطاب الله أصدر صليم ل ف تسنين مليار خطاب اللي هو امر ربنا عز وجل ونهي وخبر ونتفرح عنه من وعد ومواعيد وكان ذلك ما عنه من تعليق على سبب او شرط نحو ذلك هو قال شيء خطاب الله الله اكبر معناه لو قال خطاب الله الكلام الله الاكبر عليه بالقران نفسه هم قصدوا بخطاب الله هنا اكبر من مساله القرآن. هم قصدوا من القران قصدوا من السنه قصدوا القياس الحاجات دي ماشي؟ والحاجات دي كلها اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن امر ربنا الله وخبر وتعليقه على سبب او شرط وكذا اللي هو مقتضخ يعني ايه? الحاجات كلها. مش القرآن والسنة ايه? مش القرآن بس ولا السنة بس. ده القرآن والسنة. وكمان مقتضر مقتضر هذا التضاف. مطبق التشريع. اه. مفهوم معنى؟ مطبق التشريع ماشي. ماشي؟ ماشي. مسألة طبعاً الكلام النفسي ده كلام الاشاعرة احنا طبعاً ما شئينه؟ أو أي أي خبر أو أي اللي أفرح لا يعني الردح في مسائل خطاب خطاب الله اللي هو الشرع كله الشرع كله شاء الله كله لا مش لازم ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن ممكن نعم ممكن نعم ممكن ممكن نعم ممكن نعم ممكن نعم ممكن وقولهم المتعلق بأفعال المكلفين أي الذي له القبوات بأفعال المكلفين من جهة كونها مطلوبة أو غير مطلوبة من جهة صحاتها وقسادها وما يتبع ذلك إن يبقى من كونها مطلوبة أو غير مطلوبة لأنه هو فضل. اللي هو إيه اللي هو لا الله ده مش راض <تصفيق> معلش انا سامع هو حتى اسمع الله مش اللي عليه واحد عليه هو مش على الكلام لا هو كلام الاشاعره قالوا ايه قالوا الخطاب الخطاب يعني اللي هو مش مثلا خطاب يعني هو كلام الله نفسه ماشي بقى نفسه. القبل قول شي كده قال يقول انه الكلام بقى المكتوب ده. واحد ايه واحد من البشر. قلل ما هو يسمع كلام الله من البشر مش معناه ان الكلام مش نفسه. اه لا حارة. هو هو هو هي هوما بنجده كلام نفسي. خلال حفف كلام النفسي ده ايه قاله ايه? قاله معنى كده اللي موجود في القرآن ده. ده مش كلام الله لأقزب. ماشي? وقالوا ليه? عشان كلام الله لأقزب. لأقزب. ما ينفعش يعني ايه هم تصوروا يعني ما ينفعش يتسمع ده هو كلام الله نفسه واحنا اللي عندنا ده معناه اللي هو السنه يعني بالنسبه لنا احنا قاعده سنه يعني هم عندهم القرآن والسنه زي بعض اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عما في نفس الله هما بيقولوا كده عما في نفس الله بايه باللي موجود في القرآن حضرتك فاهم قصدي فبقى مقتضى يعني مقتضى كلامهم ان القرآن هو زي السنة عندنا ما هو يعني ايه يعني الرسان عبر في المعنى فورمال فهو هنا بيقول بقى ايه وين احد من المسكين استغفر وكفاجر حتى يسمع كلام الله فالآية اثبتت يعني اهل السنه بيقول يعني اللي آية أثبتت اللي انت اللي إيه اللي كلام الله ده ده كلام الله ليه عشان ربنا يسمع كلام الله فكلام المتكلم ده الايه ده الكلام نفسه ده اللي هو صوت الصوت نفسه ده اللي مخلوق لكن الكلام نفسه اللفظ نفسه ده كلام الله ده اللي مش مخلوق بيعشنوال يسمع كلامه؟ كلام الله هل رفهم ليه؟ وقولهم المتعدد بأفعال المكلفين أي الذي له ارتباط بأفعال المكلفين من جهة كونها مطلوبة أو غير مطلوبة هذا تكليفي زي الحكم التكليفي ومن جهة صحتها وفسادها اللي هو الحكم الوضعي ومات بعضها أمثلة يعني مثال الحكم التكليفي مثال الحكم الوضعي وأفعال المكلفين كل ما يدخل تحت قدرة المكلف فتشمل الأعمال القلبي يعني الحكم يشمل الأعمال القلبية وكذلك تشمل أحمال الجوارح. فتدخل في ذلك إيجاب الإيمان بالله ورآئكة وكتب ورسول وإيمان باليوم الآخر وإيمان بالقدر لخير وشر. كما تدخل أفعال الجوارح من صلاة وحج وزكاة ونحو ذلك. وتشمل الإقدام على الفعل والكف عنه. فيدخل إجاب الصوم الذي هو كفر عن الطعام والشراب والجماع بنية. كما يدخل إجاب الصلاة التي هي عبارة عن أفعال وأقوال مخصوص. هب أفعال المكلفين دي. هتدخل إيه كل حاجة تحت قدرة المكلف. بس اعمال فمنها الاعمال القلبيه ومنها اعمال الجوار وكذلك هيشمل ايه الاقدام على الفعل ويشمل الكف زي الصيام فالصيام ايه تجوب الصيام معنى الصيام كف عن الطعام والشراب فالكف فعل يعني على الراي الراجح من كلام الاسلوب ماشي انا بقى بسرعه عشان الحاجات اللي كلها اللي انتوا بس بالمره خلاص الكتاب يعني. لو عايزين الحاجات اللي احنا عارفينها نعديها ما نقولهاش ما ماشي انا ما عنديش مشكلة. براحتكم يعني والمراد بالمكلفين من توطرت فيه شروط التكليف الآتي يذكروها الآتي الآتي والأولى المعبر بلفظ العباد، يشمل المكلف وغيره لأن من الأحكام ما يتعلق بالصبي والمجنون وليس المكلفين ماشي، هو رأيه كده، ليه عشان الأحكام الوضعية في حاجات مثل ايه؟ تعلق بالصبي والمجنون، زي نقول مثلا بيع المجنون والصبي لا، صح؟ مثلا على قول ايه؟ يعني المجنون أول على الصبي على قول الشفاعية ماشي؟ فده حكم ايه؟ الصخحة ده حق موضع. ماشي? فإيه فده يعني فهو رأيه اللي احنا نقول كلمة العباد أفضل عشب كده. يعني. ماشي بس ممكن يتقلل لكلمة العباد دي هتشمل الإنس والجن و هتشمل يعني. ده هتسمع الأحشاء على ده. بس مش مشكلة يعني المهم في الآخر احنا فهمين يعني الموضوع. وخولونا المتعلق لأفعال المكلفين أو العباد على ما هو الأولى. ماشي. اتفضل. حضي أزم. في خارجي ما عايز يأزم. الملائكة يدخل فيها يعني. فبرضه هو برضه احترز من حاجة ويدخل في حاجة تبا. نعم. اه بس. الكلار جمهوري القصيرين يعني. اه. فقولنا المتعلق بافعال المكلفين او العباد على ما هو الاولى يخرجوا كل خطاب من الله جل وعلا تعلق بما عدا ذلك. فالفضار متعلق بما لا يعقل من وصف من كون وما فيهم الجبال وأشجال وأنهار وشمس وطمر من نحن ذلك وخوله والسماء بل إماها بأيد وإما بأموه فلا خرسناها تنعم الماهدون، فكذلك ما ورد من في ذكر أحوال المودين فقوم انتعادهم مدار العيادات التي لم يخلق لم يخلق بسطها في البلاد، وثمود الذين جاب السفر الوات وفي العمل بالأوتان الذين فضل في البلاد، فهذه الآيات وأمس ليست بالنظر نظر روايتها خطأ شرعياً، ولكن إذا ضمن إليها ما ورد من الأمل بالتصديق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي، فنردد من وجوب الاعتبار في أحوال المودين بما النجارة لهم. صارت متعلقة بالحاج المكلفين فتكون قطنة، <تصفيق> يعني من جهة ذاتها مش حب، ولكن من جهة مقتضياتها مو بتريث تبعها. وكذلك الآيات المتعلقة بالوَيات المكلفين أصل خلقهم الوَيات في قويدة أعلى منها خلقناهم. فقول تعالى قال ربك الملكة إني خالق البشر من صين فمن حيث إنها متعلقة بذوات المكلمة فينا لا يصدق عليها تعريف تعريفك ولكن إذا ضمننا إلى ذلك ما أراد الله جل وعلا فأمر به من وجود شكر المعمة صارت أحكاماً فلهذا المعنى قال بعض العلماء إن جميع آيات الفرآن تستمت منها أحكام شرعية فأنقروا على منحصر آيات الأحكام في كل سمئة آية أم نحن كيفا نذهب من العلاء؟ نذهب من هو بيقول ان ان الاحكام دي عن ايه هنخرج منها كذا وكذا وكذا وكذا ننظر الى ذات الشيء او الجزاء اما الناس اللي بيدخل كل قران في الاحكام بننظر الى متطلبات هذا ايه هذا بده فكون معك فاخضرون بالقطباء المراد بالقطباء الطلب سواء اكاله طلب فعلا ان طلب ايه طلب طبعا انتوا عارفين الكلام ده طلب فعلي لو طلب فعلي طلب ملازما وهذا يسمى اجابه طالب بالفعل طالبا غير جازم ويسمى الند أما طلب الطرق فانا واجب ايضا طلب الطرق طلب جازما وهو المسمى بالتحريم فطلب الطرق طلب طلبا غير جازم وهو المسمى بايه بالقرار يبقى الاجاب والند والتحريم والقراه ده, ده طلب اما الواجب والند والسحد يعني والمباح الممنوع حرام ده ايه للشئ نفسه فرق بين الاجاب والايه والواجب والاجاب هو ايه طلب الفعل طلب الايه زي زي اما الواجب هو ايه هو الشيء اللي اتطلب طلب جازي فنقول معنا? لو حاولهم او التاخير لادخال قسم ادخال القسم الخامس من اقسام القبله التكليفيه والاباحه تاخير الشارع الشارع بين الفعل والطقي وقد اصدر بعضهم هذه الزياده لان الاباحه ليس حقا شرعيا عندهم ده كلام المعتزله يعني هو بيجيب حالة العقل فعنده ايه حته بعض العقلاء لما قال الاباحه دي حاجه عقليه مش حاجه شرعيه طبعا كلام غلط، بل هي حكم العقليم سابق بالاحكام الشرعيتي وهذا فضل فإن الإباحة حكم الشرعيين ولكنها قد تعرف تعرف إزيه لا. إما بخطاط التخيير اللي ردنا نفسي خطبنا إزيه لا جماح عليكم بكذا. وقد تعرف بصدوق الشارع عن الأمل والنهر. تمام ما عرفنا إن الشارع يعني ساكت عن الأمل والنهر فعرفنا بجاية مباحة. وقد تعرف بما سوى ذلك. بما سوى ذلك. وقولهم او أو الوضع المراد الرد عشان جعل الشيء سببا او شرطا او ما او أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلا وهذه الزيادة مش لا مش من انت فاهم اللي اللي هي مش من مش انت مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش فلو بساتح حكمه تكنيه يا اما اما الاحكام الشرعية لا دي مش حكمه تكنيه من احكام الشريعه اللي اجل ولكن ما بين الشرعيه والتكنيه ماشي طيب مساله الأحكام الوضعية هي كده مع علم اصول فهم قالوا عايزين نعرف الاحكام اللي في القران والسنه فاستقروا احكام القران والسنه وحابين يحطوا لها تعريف فلما استقروا الاحكام في القران والسنه لقوا منها اما تكليف اللي هو واجب او مستحب او مكروه او حرام وايه ما اللي هو المباح او اما ايه حاجة تانية والحاجة التانية دي سموها ايه الوضع فالوضع ده سمل كل الحاجات التانية اللي هي احكام في القرآن للسنة بس مش تكليفية ولا تخييرية مفهوم معنا؟ طيب جم بقى في تعريف الوضع نفسه اللي إن شاء الله هنفصلها في الوضع جميس سلام يهم يعني عشان اللي مش هنفهمها ممكن يتلقص في الاحكام الوضعية كما يجون بقى يفسروا الحكم الوضعي احتروا فيه في كبير البيض. ليه؟ عشان بقى في كل الاحكام اللي همشتها بيه هاي. ماشي؟ فما احتروا في, في, في المسألة تعريف الحكم الوضعي فعرفوه بقى مصد. فقالوا ايه؟ جعلوا الشيء سببا او شرقا او مانعا. او وصفور الصشحة والفسادي او البطلالي. بعضهم اضافوا الروفصة فراح فصل الحكم الوارد ايه? بكل انسلته في القرآن والسنة. يعني راح جيد لك كل الاحكام اللي جيد لحكم التكليف وراح نفصل لكوال ايه الفقره? ارواع واضح. ارواع واضح. ارواع واضح. ارواع واضح. اقسام لفهم معنا? جي بعد كده ناس من العلماء قالوا لا التعريف ده مش جامع مالع. ايه? عشان فيه احكام اخرى غير الايه? غير الخامسة او الستة اللي هما مكتوبة دي. وهي موجودة في خمس سنة. فالمفروض اللي هي تدخل في الحكم الواضحة. زي المعلق بشرط. زي الموقوف على شرط. ما هيدي برضو حق ردنا او تخط حاجة على حالة. من غير ما تكون سبب على شرط او ما او علقها على حالة. يعني علق على شيء مش علق على شرط. علق على شيء فبعضهم تكلفة. راح مدخلها في الحاجات. بدخلها في الايه في الشرط او السبب قال لك ان علقوا على شيء ده ده عامل زي السبب فبنحطه في السبب عامل زي الشرط بنحط في الشرط وبعدهم انظر قال لا دي دقه مش كده وبعدهم حتى خلنا الصحة والبطال والفساد تبع السبب والشرط والماء. فرحنا دخل الصحره في زي طلع موجب فكل ده مش هيلكوش ده طبعا عند الدقه هيشغل لما نيجي الضبط في مسائل التعريف بقى والمنطق ده تعريف ولا لا ولا كذا ده هيشغلنا شوية. بس كما عرفت اصول مش هتفرق معنا. الحكم الواضع هو الاحكام كلها ليه? اللي مش عام ويدهدين. معاك معنا كمرحلة اولى يعني. بعد كده بقى ممكن نوعد في الحكم الواضع اللي يفت في كرد. الحكم الواضع غدا يفت في كرد. في, في كتاب شتريت صفحة في الحكم الواضع بس. وبيتكلم في التعريفات بس يعني مش مش مش بيديك أمثلته في القرآن والسنة والكلام ده هو بس اللي دقاط لك مسألة التعريف بتاعه وقصته وتاريخه والقصة بتاعته والعلماء قاله ايه والكلام ده بس اللي حكم الوضعي بشر ماشي؟ احنا اللي هيننا في المرحلة دين احنا نفهمين الحكم الوضعي هو الأحكام اللي يتبعونه السنة المدير اللي الحكم ايه؟ الحكم للتكريف ماشي؟ واللي ممكن بعض العلماء يعترض على ايه؟ على التعريف من باب ايه؟ اللي فيه أحكام تانية يعني إيه ما بس هي دي الأحكام الأساسية اللي هي ايه السبب والشرط والمانع كم الأحكام الرئيسية سلب والشرط والمنع بتتسوق في مسيرة كتير في الفترة يعني وال إيه والصحة والضمان والرخصة العظيمة على خلاف بقى اللي من حكم وضعه ولا لأ بعضهم تعالى من حكم التركيب وبعضهم تعالى من حكم ورمي وبعضهم تعالى برة اللي يجونه ماشي ولكن هنا حكم فأنت تقول الحكم وضعه جيل الحكم التركيب هذا خلاه حكم وضعه الناس يشكون فيه وتدخل كمان المعلق على شيء من المسؤول موقوف بشيء مش مفيدة ماشي؟ طيب. وهذه زيال أسقطها أسقطها أسقطها بعضهم من تعريف الكون لأن ما عرف عرف الأحكام الموضعية ورجع عندنا إلى الأحكام التكتيفية فلا حاجة لهذه الزيال. وأما الذين أثبتوها فقد رأوا أن أن نصب الأسباب والشروط والموان أن نصب الأسلامي والشروط والمؤلعي والإخبال عن التصرفات بأنها صحيحة بالنسبة بأنها صحيحة أو فاسدة لا يدخل في التعريف إلا بها ديه طيب بعض العلماء ما أصدق الموضوع لله قال لك أحكام أغمالك إنها رجع للحكم التكليف إزاي؟ قال لك أصدق أنت الحكم التكليف هو الصلاة الصلاة وجد؟ فما بقى اللي الصلاة صح بكذا أو الصلاة يعني الصلاة حتى تكون صحيحة صفحة الصلاة يعني كذا. او شروط صفحة الصلاة او اسباب الصلاة زي بطول الوقت او كذا. دي راجعة الى الحكم التكليفية. فممكن. ما تبقى تخيل الاسوليين بيبتدوا يكتنوا الاول بيقلفهم الاول. هو عنده حاجاته عايز يبتدي ايه؟ ينصة وينصة ويعمل. عشان كده اختلف للاول كده. وبعضهم ودليل الوقت غالب على كتب مصليين كلها كلها الواجب اللي إيه لأ قالوا لأ حاش معرفة الموضع اللي هي بقى نصب الأسباب والشروط والمعانع والإخبار عن صلوات ما صحيحة أو فاسدة ومسألة المصل عظيمة فجعلوا من وده اللي إحنا ماشيين عليه دلوقتي مرات ماشية كده وشرط كتب الأحذامين ممكن ما فيش ما في حاش معرفة الموضع من تابع عن حكم وهي صح من جهة اللي هي إذا الحكم المضبع مترتب على حكم في والوقت الأخير الصلاة واجب بيجي بقى الصلاة دي الحاجات اللي أخذ للصلاة تمبل عليها الصلاة لحاجات رقم واحد لأن زي الشرط والشرط والمعنى وفي حاجات بعد الصلاة اللي هي لا صح على فسد وحاجات متعلقة بدور الصلاة ممكن تقولها لأز الأركام فدي كلها هم ممكن تدخل ضمن الإحكام الوضع ما شنو معنا؟ الأحكام الوضعية أيوة هم لا عن أصله دي اللي احنا نسميها أحكام الوضع ماشي وهي الاحكام الوضعيه كلها تابعه للحكم التمييزي تابعه لايه فعلا الاصل ان الاحكام الوطيه لا تتابع للحكم التمييزي انت بتمسك حكم تمييزي وبعدين بتقوم تشوف الحاجات اللي اللي شرط سبب فساده والحاجات اللي بعديه اللي هي الصحه والبسات والحاجات اللي زي ولكن انت بحتاج ان انت تفحص الحكم بحث مستقل ليه عشان حكم التمييزي انت من عن ايه تتسواعد العقاب والحكم الورعي انت بحث عن ايه ده يقضي الى ده فثمان فمثلا الوضوء الوضوء هو حكم ترتيبي من ايه اللي لازم تتوضى صح وحاطه وضع من جهه اللي هي لازمه للصلاه يعني شرط للصحه طيب بقى تعريف الحكم الشرعي ده تقهاه متفرخه طبقا للشائع المتعلق بافعال المكلفين فالسفه الشماليه لهذا أن الحكم عندهم صبته بالفعل المكلف ولهذا يقسمونه الى حرام ومقروه وواجب ومجلوم ومجلوم دي مسألة ايه؟ يعني ايه؟ عند الفقهاء هو مقتضى خطاب ايه الشارع حب التقديم هو مقتضى خطاب ايه الشارع ايه اللي خلاهم مهدين للتعليق دوت اللي هم مركزين على فعل المكلف اللي المكلف اما واجبة واما مستحقة واما ملاحقة هم مركز على افعال المكلف وبيخاطر المكلف تاني بيخضر المقترح ما بيخضوش بالخطاب نفسه فمعك فاهمين يعني بعده خالص الخطاب نفسه اه بيتكلم على تاريخ مطالب الشارع طالب جديد اللي هو ليه الخطاب جازم بطريقه عشان اه قالوا لهذا لأنهم عندهم الحكم صرفة لفعل المتالب هم يركز عن المتالب ماشي قسم بيه أس اه اه دي ماشي يعني أسه يقسمونها إلى الحرام أصده اللي هو العاقب يوساب تل... تاريخه والعاقب فاعل فهو يركز على يوساب وللعاقب أصده كله والثاني يساوي على عشان نظريتهم كده خلينا نختصر تمام مثلا الان بس بسال ليه والى هذا مش لقيق مستهلك كانه مظبط وعندنا رسولين الحق اسمه الخصام واسمه المخصام الوارد والذي يجمع على فلا يقسموها آه, اه اه فلا يقسمونها الى حرام واجب بل الى تحريم واجيب يعني الرسولين مركزين في التحريم والاجاب اللي هي الطلب نفسه أما ال الفقهاء مركزين في الفعل مع الاستاذ المختصين ممتاز طيب انت تقدر بس صار فما علشان استاذينكم كامل رسول بعد العشرة. عشان بس أنا كنت عايز أخلص حتى معين عشان مش, مش عايزين نتأخر في الرسول بالذات ماشي كل كل ذا حي رسول يعني ما نتأخر في الرسول بالذات ممتاز في هذا ما طلعت عايزين شو بعد العيش عوضه طيب أقسام الحكم مش فعال. أقسام الشرعيين والصليبيين قسمان. أقسام التكفيرية، أقسام وضعية. هذا هو الشيء عندهم. ولكن الأولى المضطهمة ثلاثة أقسام. كما هو واضح من تعريف السابق. وهذه الأقسام هي الأقسام التكفيرية، الأقسام التكفيرية، الأقسام وضعية. وذلك لأن الإباحة ليست من الأحكام التكفيرية على الصحيح وإنما عُدد مع أحكام التكفيرية إتفاق التقسيم لفقه إلى تكفيرية ووضعية. وعلى زيادة التقسيم ثلاثة في أقسام الفقه الشرعي غير القسمين المذكورين. وقد تكلف بعضهم لإجراء إباحة الحكم التدريفي، فقال إن دخولها في هذا قسم جاء للجهة وجوب اعتقال الإباحة فيما سوى الشرع فيه بين الفعل والترك، ولا يخفى أنها في نادل الناس الإباحة وأنها هي إيجاب، وأن الكم والرأي يساوي الإباحة في ذلك، فلا بد أن أعتقد سببيا ما جعله الله سببا وشرطية ما جعله شرطا. طيب المسألة دي اللي هي إيه الحكم الشرعي قسمين ولا ولا ثلاثة؟ فبعض معنى انهم خصمين ما راحوا اخذوا التكليف حكم ايه واضح وايه الشيء اللي انا رايه اللي هو حكم التكليف الوضعي طب هو ليه معطر على التكليفي بس اللي هو الاشمل المباح يعني قال لك عشان انه المباح مش تكليف التكليف ده اللي هو إيه؟ طلب فصون معنا طيب وبعدين قال رأي ضعيف شويه من الاراء اللي قالوا الحكم تكليف الوضعي اللي هو إيه قالوا لانه يجب اعتقاد الاباحه طبعا راي ضعيف ليه يجب اعتقاد الشرط وشرط وسبب سبب وبالتالي كنا ندخل كله في التكليف ولكن اللي هم هما لهم قوي من ناحية اللي هم دخلوا المباح أو الإباحة في الحكم التكليفي قالوا ايه؟ بعضهم قال ادخلناها من, جن... من جهة تكملة القسمة يعني من جهة تكملة القسمة يعني دلوقتي ما ننظر إلى أفعال المتلكين فأجدها ايه؟ يعني ما بيفعلوا حاجة الشرع أوجدها أو حاجة الشرع حرمها او حاجه الشرع كذا او حاجه الشرع كده اللي هي اللي هي المطالب يعني ماشي بتاع الشرع بحثه فقالوا من جهتي تكوينه القسمة. اللي هو كلمه منهم اربعه من الحاجات اللي الشرع حكر عليها اربعه من التدليل هي حسبنا لا حكم والخامس ده من جهتي تكوين القسمه ودي في اللغه تنفع وعند الايه وعند المناطقه برضه تنفع اللي يكون ايه يعني على الغالب ان انت بتعمل التعريف على الغالب ده ناس. وليس تانية قالوا اللي هو لابد ان... اللي هي ايه لابد سوبرج الاحكام التكليفية مش عشان اللي ربنا بتكلف لا عشان هات ترجع الى الافعال المكلف فافعال المكلف المكلف اما ان يفعل اشياء مأمور بها امر ايجاب اللي هو الان يسال فعيلة بأخر طريقة او اما ي... ان يفعل اشياء يعني ايه مندوب اليها اللي هي امر غير حكمي اما ان يفعل اشياء محرمة اللي هي ايه يعني حاجة من ناحية حاكمة لأيما يفعل أشياء من غير ايه الحاكمة لأيما يفعل أشياء ولا هي محرمة ولا هي ايه فقال سميناها أحكام تكلفية من ناحية ايه؟ أفعال المكلفين وده رأيه يعني ده رأيه مش ضعيم وفهم معنا؟ وبرضو من جهة تكملة التصمة مش غلط كل اللي انا أقسم لأحكام تكلفية حم وضعية واقول الأحكام التكلفية سمية التكلفية،, التكلفية الأصل بها الواجب المستحاف المباحة أو المفروغ الحرام وحكة مشكلة. فالخلاف الاخر قريب يعني. في الاخر احنا كان احيا عملية واحد. نكون معنا. طيب. طيب انا بأكد برضو عن اخوة ان احنا مركزين. الحاجات اللي احنا عادتنا بنقراها بسوعة. الحاجات اللي احنا. هتبقى جديدة عليكم ان شاء الله دي هتبقى في الكتاب كتيرة. الحاجات الجديدة عليكم هتبقى في الكتاب كتيرة. في ان شاء الله دينا هنفصل كتاب التفصيل. عشان كده بس انا اول درسين براهم مش دور عشبه. ماشي. بصلاة الله على محمد مساء. واسا شبع للإخوة مشتشفين دي فعشبه وعيدها لك أكثر من إن شاء الله الموحلة <سؤال> دي موحلة جديدة كبيرة يعني مهم الحمد <سؤال> لله والسلسان <سؤال> ورسول الله <سؤال> أشهر الله وبركاته أشهر الله رحمة الله خيره وبركاته طيب أنا لسه في الحكة اللي هي هي في الأول كذلك إن شاء الله طيب الطريقة بالنسبة لسنة حانيا. دي كده كويزاً؟ حانا وقالها لها حانا؟ جود سنة حانيا طيب الحفن التكليفية هو خطاب الله المتعلق بفعال المتلفين لاقتضاء هذا يشمل الإيجاب والنفق والتحريم والقرح الإيجاب برض وفعل طلباً مشعرا بالدم على الطرق طبعا بعضنا قال طلباً مشعراً بالدم على الطرق ومعظم قال طلباً مشعراً بالدم على الطرق هذا تعديل رده الناظر. وقال لي تعالى أقلوا صلاة لدرك الشمس إلى وانات بطلبوا فعلي طلباً مشاراً بعدم الزمن على الطرق فخوضهم فكاتبوهم من عدمتهم فيه وخوضهم قوائف كونوهم مشاراً بعدم الزمن طبعاً طلباً مشاراً بعدم الزمن على الطرق ديت بإيه؟ يعني الأصل يعني اللي هما بيتكلموا مثلا في حيطة إيجاب الصلاة أو كذا يرقوها من كل الآيات من كل إيه؟ يعني كل الآيات في الآخر تؤدي إلى الطلب جازم أو الطلب غير جائز أو غير مسموح يعني هذا كله مش مش إيش؟ فهذا الأمر خانونه مصعور وبعدهم تدم على طري مجهة أن الكتابة بيع العبد نفسه، وقد استغرب في الأفهمي أن الله لا يوجب على الإنسان بيع لا يوجب على الإنسان بيع من إليه أو من حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فإنهم يلزم أحدهم منهم لأن كتابة عبد. فأنا يعني أنا عندي يعني واضح أوي بسألك حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. لأنه لم يلزم لم يلزم احدا منهم بمقتضى العقد ودي القرينه تدل على ان الايه على إيه الأمر هنا الايه يستحق بعضهم بقى ما عباره عن كمان اللي ربنا لا يوجب على الانسان بالعمل يعني السيد يعني جعل الاصل تتعى المال هو ماني. فالسيد لا يجب عليها ان يبيع ايه مال ما بيعمله فالتحليل طلب وطرك الفعل طلب ومشعرهم بالدم على الشعر فقالوا يتعالى على تقرار زينها إنه كان في حيشة نفسها سبيلة طلب وطرك الفعل طلب ومشعرهم بعدم الدم على الفعل فقالوا ليصلا الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم بالنعل الواحد فقالوا علينا إشعروه بعدم الدم من كونه أدباً قصر به عدم تضرر المياشي يعني دي مسألة طبعا إن في المحلة الأصولية حتة الأمر فيه نجوب الأمر فيه دمان يعني الإخوة فهمها غلط شوية من واحد بقى شايف كلام مسؤولين من اول الاخر في حتة دي انتم سالتوا الفقهاء وكده الايه اللي الاصل ان هم بيدوروا على قراءات الاول قبل ما يشوفوا يفيدوا وكده بعد ما لاقوش قرونه خالص يبقى امروا في الايه الوجوب والقراءه ممكن تكون قراءات يعني ايه موجهه مش القراءه النهائيه الواضحه الصريحه لاخره اللي كان بترش الامر الاستحباب الى بيها لا بتبقى قراءه من قواعد القراءه من فهم الصحابة ونقرئ من حديثهم إن شاء الله كلنا نأخذ التفصيل إن شاء الله في الأمور فيديولوجية لا ننكرها. طيب. الحكم وأما الحكم المضيع هو ما يهمني وأما الحكم التخيري فهو التسوية بين الفعل والترك، فاليد على حين لا تقوم على التسيء لا التسيء ورفضه إلى نسيانه. وأما الحكم الوضعي فهو خطاب الله يجعل الشيء سببا أو شطنا أو منعا أو صحيحا أو فاسدا. نسيت تعريف كل منها وأنسيته. بعد الفرار من أقسام الحكم التدفية عند الفقهاء يبا زي ما قلنا إيه؟ الحكم الوضعي تعريفا عرفوه إيه؟ بأقسامي ولكن هو لما اتعمت اتعمى لأساس اللي هو إيه؟ اللي هو غير الحكم التدفية تقسيم الحكم التدفية عند الفقهاء الفقهاء تكلموا في بقاء الحكم أفعال العبادية وذلك جعل الحكم صفة عن فعل العبد وقسموه إلى خمسة أقسام من الواجب والنذوب والمحرّى والنذوب والنذوب ده بإيه الفقهاء، والحنفية تزيد على هذه الأقسام قسمين آخرين وهو الفرد والمكروب كراهة تحيط طائم تعرفين إيه الموضوع الحنفية سنتحدث عن كل واحد من هذه الأقسام الاختصار لأنها موصودة من ذكرها معرفة استلاحات الفقهاء والقدرة على تصور الأحكام الشرعية طيب الحنفية جعلوا الفرق هو أنهم يساق فعلوا العقل تلك الأحكين من الفرض والواجب الفرض جعل له هو ايه؟ ماشي؟ ده لو قطع السلوك قطع الداله والواجب اللي هو ايه؟ دي اما هو السلوكي اما ضمن الايه؟ دي ونفس الكلام في المخروقات التحريم جعل اللي ولا فعل ماشي؟ النوع ده التحريم هو محرم اللي هو قطع الثبوت وقطع الدليل والثاني واحد منهم ضمن افروم معنا؟ في القراءة التحليل لو أنت عندهم ما يساب تاركه ويعاقر فعله دحك تاني منه حرام ومنه قراءة تحليل فبقيله ده مكروه قراءة التحليل يعني عنده اللي هو الراجع عنده حرام يعني يساب تاركه ويعاقر شعلي ولكن عنده دليل مش قطع الثبوت قطع الدليل ده إصطلاح لكلام الحنافية في الأصول يعني هو يقولون كده إصطلاح أو كده بس لما تيجي تبص تطبيقاتهم بيخالفوا كتير يعني تلاقي فيه حرام عندهم يكون ضمن يعني تقولوا ده حرام ويقولوا هو هو ظن وساعاته يعني هو غالبا يعني حرام تبقى ضمن لكن كما كل قراءة التحليم ده غالباً يبقى ظن يعني غالباً ضمن يعني غالباً يبقى شخص قطر مفهوم طبعا التقسيم ده يعني تقسيمات لا لا اشكان يعني بعضهم بعرف على كده تقسيم ده ده تقسيم مش ممكن يعني لو ده ليه التقسيم ما يضرش حد لا مش عقد اصطلاح بل العكس بيوضح ان في مراتب الايه من الاحكام ده الجانب ده الجانب ده وورد فرضه عن ان احمد اللي هو قسم. يعني ان تقسيم الفرع على وجه بس تقسيم تاني غير ده. فاكر ان التقسيم ده عبارة عن احكام لانه عليه احكام هنا مثلا السؤال أو... الصلاة أنا دارت وجه وجه فقس لكن إن هي فتح حاسة فتح حسنة الدليل الدليل لا حديث أحد فداي بمش الوجه اللي ما أدري منو بس بتحطوش عشان تقسيم الأرض بس في الآخر التقسيمات دي حتى لو أنت ما نتج بها ممكن بعض البعض والإعلانات ونوع الجمود يمشي المقتضاههم فماظلي؟ بس طبعاً يعاوزين نتأكد من حدة دي يعني أنا لا أظل اللي واحد منهم تكون ذا بس مش دادة للهم الاصلي ولهم الاصلي أنا عندهم قد يده يقرأوا ما ده السرونين فلا نزم ناشر الفتاة فماظلي؟ فهما عندهم دا بالهم الاصلي أحيات تانية مش دي بس فماظلي؟ ممكن يكون بعضهم ال كبه لكن مش دادة للهم الاصلي طيب، تقسيم الحكم التكنيفي عند الفقهر حق <تصفيق> ناجم حق ناجم حق الواجب تعريفه الواجب في اللغة الساقط يقال واجب إذا سقط ويطلق الواجب بمعنى اللازم وهذا الإطلاق ونقرهه بعض أهل اللغة ولكنه قد يكون متأثراً بالمعنى الشرعي للكام الساقط إذا وجب جنوبها يعني إذا سقطت إيه؟ جنوبها وفي الشرع هو كل ما ورد الشرع بذنب يليكه مطلق وهيشمل مجازة الشرع دم لتاريخه سواء كان عملاً أم اعتقاد. نشيد يعني ممكن إيه يجب عليه كمان بالملأ؟ لا يجب. في المشكلة مرة ثانية تذكر. نشيد رفض مطلقاً ليه المطلقاً ده متعلق بتلكي أي أنا الدم بتناول من طرح الواجب من الواجب تركه مطلقاً فلم يتركه في أول الوقت دون آخره ولم يتركه ليفعل ما يقوم مقامه ولم يتركه لقيام ما إليه من مترفين به. طيب يعني كلمة مطلقاً ليه الأهلي؟ عشان هيجب بعد كده يبقى معناها ايه اللي كل الناس اللي مش الله طراز وجل اقولنا للدعوة وفارج الطبيب اقولنا كده يعني هيقى كل الناس بايه ايه يا صح اما كلمة مطلقا يعني ايه اللي هو ايه يعني اللي هو ايه متعلق بايه متعلق بتانيكا ايه ندمة تناول من طرق الواجد طرق طرق المطلقا ماشي فما ترك القيام غيره من المكلفين به، فلو هو طرق القيام غيره من المكلفين به، بقى كده اسمه استرق وتركه مطلق، لأن الواجب ده متعلق ب متعلق به، متعلق, متعلق باللي يقوم به بعض يعني يقوم به بعض المكلفين بحيث يكف الأم، فبالتالي لو قام به بعض المكلفين مكفي الأم، فما هو كده استرق وتركه مطلق؟ نفس الكلام برضو في الايه في الموسع فلم يتركه في اول الوقت دون اخيره فيقولنا اللي هو كل مواطن صلاه من ذلك هو وقلنا انه يجب الصلاه في الوقت يبقى بالتالي ايه بالتالي لو قعد من عشر 10 دقائق ياذن ولكن هو هو ترك وهيصلي في ايه في اخر الوقت فهو ما سموش ترك الايه ما سموش ترك الواجب ترك مطلق هو لا هو ترك مطلق هو هيصلي في الوقت طب لو ما ماذا المصريفة في الوقت؟ برضو ما أسمش ليه عشان هما طلقوش طرق نطق وقلناه يصنب كانتنا هم يقصروا ان شاء الله بسا نفس الكلام في المحلة للوقتي اليمين اللي هو العتق والإطعامه الكسوة التلاتة واجب طب لو واحد عمل العتق وترك إطعامه الكسوة أو عمل إطعامه هل كده هو ترك الواجب فياسم؟ فكلمة مطلقا دي عشان تبقى تبخلي لو, و... لو فعل واحد من التلاتة إلي هو مش يافل ليه؟ عشان هو موارد الشرع بذلك يتركي مطلقاً فبالنسبة للوجه المخير هو كده ما تركوش إيه ما تركوش تركي مطلق هو فعل واحد من الثلاثة عشان ربنا خياروا لمحن من الثلاثة فهم أضافوا كده مطلقاً عشان, عشان الموسع وعشان المخير وعشان الوجه من كفاء تفهم معنى؟ بل الأضاف وانا ما أضافش قال الأصل فيه كده وإحنا عارفين من الشرع اللي إيه في الثلاثة دونها مستثمين تفهم معنى؟ ف فهذي أفهم؟ فهذا القول في التعليم جاء به ليكون الحد جامعاً لثلاثة أنواع من الواجبات وهي الواجب الموسع الصلاة التي يجوز تركها في أول الوقت مع فعلها في أثناءه فلولا زيادة طلب المطلق نقيل إن الواجب الموسع في أول الوقت ليس واجب لأنه لا يضمه ذلك ولكن الصلاة في أول الوقت يعني الصلاة صلاة واجب، الواجب المخير مثل وجوب التكفير عن يميل الحمثة الواحدة من ثلاثة العطف والإطعام والكسفة فكل واحدة من هذه الثلاثة بخصوص يجوز تركوه من غير دمي لكن بشرط أن يفعل غيره فبلا زيادة وصف التركي بالإطلاق لأقير الواجب المخير ليس إيه الداخلي ثم معنا الواجب الكفائي مثل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتكفينه والصلاة عليه فهذا واجب على عمور المسلمين العالمين بموتي ذلك المسلم ولكن لو تركه بعضهم وفعله وآخرون لم يأثن التارك ولم يدام فلو لم نصف التارك بقولنا مطلقاً للازم خروج الواجب الاتفائي الكف... لأن تاركه لا يدام ولما زدنا هذا الوصف دخل واجب الاتفائي لأن تركه ليس مطلقاً بل بعض المكلفين من بعض ماشي؟ يعني هو كمان أضبق من كلامي يعني هو كلام أضبق أكثر من كلام ثاني. طيب. طيب مسألة الواجب بقى. دي مسألة عايزين اتكلم فيها شوية. انا هبقى افصل في الكلام ده عشان هيرباني عليه. المسألة المهمة بزداد في الفوق المقارنة. اول مسألة في في الحكم التكليفي. الواجب والاستحاب والوجاح والمقروع العلمات والقصدي والمكروه الحرام. يعني ما قاله ان ال ال ال ال ال الواجب ده مراتب. مش كله ضرج واحد. مش كله حاجة واحد. تقول معنا? دي انا عارف انتوا عارفنا كويس. ماشي؟ بس الإخوة السلاقي بعد الإخوة السلافية بلغوط فيها جديد وفي نفس الوقت إحنا ساعات إحنا نفسنا بنغفر عنها ماشي؟ فدلوقتي عندنا مثلا اللي هي الصلاة هل الصلاة هي صلات الجماعة معين لديه ماشي؟ لا طبعاً معنا هل إذننا زي الغضن زي النظر إلى المحرم؟ النساء معين لديه حرام لا طبعاً إحنا حاجة بلا هي بالنسبة لنا صح؟ طيب العلماء ما إيه؟ ما يجوم في الأصول فالصارو فيها شوية. قال لك الواجبات المراتين. ماشي؟ فالواجب في واجب في الأعلى خالص. يعني إنت لو طرقت بأيه؟ كفر. وبعد كده إليه زي شكتة لنا نحن رسول وبعد كده أقرب الكفر زي الصلاة وأكام الإسلام. يعني تركوا كبائر. من أكبر الكبائر من يمضيخاض. تركوا من يمضيخاض. وبعد كده تركوا من الكبائر. وبعد كده وبعد كده وبعد كده وبعد كده تنزل في الأخير لغاية ما تبقى حاجة وغاية ما وبعد المستحبات نفسها مرات في حاجات قريبه من الواجب وحاجات قريبه من المباح وفي النص ايه حاجات كتيره فتلاقي في تفسير مثلا سنه وكذا سنه وكذا يعني التفسيرات دي مؤديه الى المعنى ده ماشي المباح نفسه المباح اصلا حاجه واحدة بس هقول تفصيله ان شاء الله وقتها يعني المكروه برده في حاجات قريبه من حرام وفي حاجات ايه وكل مكروه مفهوم معاك والحرام نفس الكلام في كلام وفي صغائر والصغائر دي الكلام ده بيفرق في ايه يفرق معانا في تزحم الأعمال وتعارضها واللي إحنا بيحدث تضخم لبعض الأشياء ومرتبطها مش مش, مش بالوضع ده فهديكم مثال مثلا في الاعتكاف مثلا بعد الإخوة كاتب إيه الإخوة بتوعكم دولة إخوة يسميهم إخوة وكبار وبتاعها محدش كبير زالطا إيه ماشي؟ ودورت إيه ده ده كده ضاقين ومش إخوة ولا أي بتاعها ماشي؟ صح؟ مش قال كده ده مش فيه سباب التأثار كده؟ <تصفح> والشيخ دبعا يعني عايز برضو يروي الناس على السنة فما ايه فقال لي ايه الطائرة سنة وكذا ومرضو الأخم الشيخ كان يقوله الشيخ فما ايه الشيخ مرباش يدخل نفسه ولكن مثلا كان مسألة الطائرة مثلا احنا بيعمل مسألة الخلاب بتاحها الخلاب بتاحها في الاصل يعني اللي هي ايه بفيش اصل حالا افضل الطائرة او افضل العمارة كذا اما الحديث اللي ورا ورد فيه في تغطية الناس صح؟ طيب تقطيط الرأس النبي صلى الله عليه وسلم يرحث إلى الرأس فقط فعلى ما اختلف وهد بها سند تشريعين يعني النصمام يفعل ذلك تتشريعا فعلى يفعل ذلك ايه؟ عالم فمن اجل هذا الخلاف بعضهم اجعلها مباح وبعضهم اجعلها ايه؟ مستحب؟ وال... بعضهم قال مباح بس لوحد فعلها ل... عشان حبه للنبي يخصها لك صح؟ فشي. والراجح عندي يعني او المخطار يعني عن الشخصان ليه اللي ليها مستحطة اللي اللي ممكن يقول لها معاني منها الحياة قدام البابل او خبر المدوء يعني في ذاتي يعني في الوقتاء يعني وممر والحياة يعني ماشي؟ ولكن المسألة في أنا ما نفهم بالتفريقة دي بعرف ايه مش معنى الواحد واحد نبص طقيقة انك روح بقى يمضيعة ونخليه زي لطرف الولد في المعنى أولاقة ولكن برضو مش معنى كده ان انا اقل عندي الاستحمام طالما انا شايف ان الاستحمام نوع حاجه خساره ليه مقضيها فرض في السنه ما فرضش الاستحمامين اللي معانا ولا لا فعلى مضط المرات دي بيحصل في الريشه الحاجة الثانيه في خلاف العلماء دايما تلاقي خلافات العلماء في الحته ان هم ايه اللي هي الحته اللي في النص دي يعني مثلا صلاه الجماعة صلاه الجماعة فيها خلاف كبير العلماء صح بعضهم اوجهها وبعضهم بيجعلها سنه مؤكده الخلاف ده ليه عشان أنت استقرت الأدلة أتلاقي في أدلة مش تجعلها قليلة من واجب وفي أدلة خفيفة تجعلها قليلة من الواجب. من المستحيل. فبعض الناس وجد الأدلة ترتقي إلى الوجود فخلها واجب بعض الناس لا لأ بتتاجر عشان الأدلة اللي هي اللي خفيفة. لما انت بقى تستطر أضطر في المسألة تجد لما تشوف كلام تلاقي كتير من الناس قالوا الواجب خفيف هو يعني ما تعلوش مع الواجب اللي هو الواجب بتاع ضرورة اللي انت لو ما يفعش بتروحه إلى ضرورة. بل جعل من الأعزار حاجات حاجية يعني الشبع الثانيين مثلا عنده اللي صادت الجماعة وجده ولكنه قام يجوز طرق صادت الجماعة لو حصل ضيق عند الشخص واستدرب حديث ايه؟ كعب بن مالك قال اللي هو في الحديث اللي هو في صراحة مسلم قال اللي هو ايه؟ قال, قال اللي كعب بن مالك ما صاداش في الجامعة خانصلي صادقين ايه؟ في في البيت والنبي صلى يعني عليه وسلم يعني لابنك عليه ذلك ما مش كمانا بصاليش في الجامعة بمسلتك ونزر ماذا؟ فالشيء العلمين قال دي حذر في طرمعين عنده هاي؟ وبرضو انا سمعت من بعض العلماء اللي عمده اللي هي سنة وأكده قد من يواصب على تركيا فهو منافق يعني من وقتها رأى مهدتش خيال ازاي يعني سنة وأكده ونزب على تركيا ومنافق. هو في الأخي عنه دليل ده هو هي منذ يتركه إنه منافق معنومة أخر وفحامله على الموازبة اللي هو بيوازو على مكان فلما احنا نستقرأ أكثر في الأصول هنلاقي في بعض الواجبات لا يتسامح فيها إلا للضور وبعضها لا يتسامح فيها إلا المشاقة الشديدة وبعضها لا يتسامح فيها إلا للحاجة وبعضها إلا الحاجة الشديدة وبعضها إلا الحاجة الخفيفة الكلام ده هي من الإصدقاء الشرع من الاستفرار الايه؟ الشرع فالعلمان اللي قالوا مثلا صوت الجماعة واجيبة لا لانا بصمت سمح معاها مع خبر ابن مالك في مسلطة الضيط ومعنا سأل الفرنية في كذا ومع سأل الفرنية في كذا ومع سأل الفرنية في كذا ولكن شبك لما قال هحرق عليهم لونتهم لان راكح عندي انا نختار عندي اللي هي واجب صوت الجماعة نجيباً. بس ايه؟ يخفف في الاعظام ماشي؟ فلو واحد مثلا مريض مرض مثلا خفيف بس مخليه يعني اه مش الواجب اللي هو بس الموضوع برضه فيه ديل شويه يعني في مشف عليه ممكن ما يبقاش ايه ما يبقاش حرام عليه مثلا لو في لكن الاشكاليه بقى لو ايه وظب على فات الصرف الجماعي او ما عندوش فات خالص برساله الصرف بتاعه كان ما عندوش خالص ولا اي حاجة رساله الصرف يعني طبعا الكلام ده من ناحية الوجوه. اما من ناحية الاستخباء ومن ناحية التلبيه ومن ناحية اريخنا ده ارحل السنة عاصل الجماعة. ده اجت للقديل الكثيرة وفعل الصحارة وحفظوهم على الجماعة اللي صارت الجماعة دي لا تطرق. فإحنا كتربية ما ينفعش من محرش انفرد. فصار علينا نتكلم في اسم زم. ولا تفهم به اللي كلام العظيم قال له سنة او كده لهم مش كلامهم ضائع. افهم معنى? تهمين معنى ده انا عايز اروضح إيه؟ اللي في الحاجات اللي فيها خلاف غياليبن، غياليبن بتبقى في المرتبة اللي هي في أقل المجل أو على المستحب أو أقل محرم و أعلم مطلوب مفهوم نعم؟ الحاجة الثانية اللي هي حيطة الواجبات نفسها مرضي، فبعدها لا يجوز تتركه إلا الضرورة وضم عظمها والضرورة تخدر بقدريها فترك صلاة الصلاة مثلا الضرورة بتاعتها مفيش أصلا ضرورة بشيء ما تترك الصلاة إلا بقى في الحالات الشديدة أولا صح؟ ع... انزل شوية هكذا ضرورة برضو، بس ضرورة خرف. انزل شوية هكذا ضرورة وبعدين في مشان قصيدة لأن وصلت الضرورة بس حاجة تنزل من زين الضرورة. وبعدين تنزل وهكذا. خلنا ما فيش مشكلة حفظ في المقارن اللي ان أنت تيجي بعد الأدلة الشرعية اللي هي القرآن واللي هي السنة وكذا وكذا وكذا ما تقول صوته معاجم. وبعدين يعني تقول يجوز تركها في حالات الحالات دي إيه؟ حاجيات مش ضروريات. لو شفت الثقيف يقول كده مش بيخرف. عشان يواجد مش ايه كده واحد. حكت اللي يواجد لا يجد تركوا ان الضرورة دي احنا عرفناها صح عشان معظم ماجهبات كده. بس هتيجي في المرحلة اللي هي بقى ايه اللي فيها خلاف المعلماء دي واجه بانا مستحق هتلاقي غالبا يقوله كده. برضو نفسي الكنق المحرم والمقروض. هنلاقي مثلا بس حاجة تانية يعني. بس هذا الغلط البصل. تلاقي بعضها هنا قد ايه يعني يجب غض البصر او خرام النظر الى المحرم مطلخا سواء لحاجة او مش لحاجة ماشي؟ محاجدش ما قام مطلخة كده يعني بعضهم ان الحاجة تنزل مزيد تتدور بعضهم قال لحاجة كبيرة بعضهم قال لحاجة مخوصة طيب بعضهم قال لحاجة وخف في الحاجة الخلاف ده في لما وده بالشرع وده بالشرع خف يعني سهل في بعض ايه؟ الحاليات فقعدوا رأيهم ذلك من الحاجيات دي هل الحاجة الشديدة؟ هل الحاجة نص، ونصفة الحاجة لايه؟ اسمهم في الحاجة ما ينفعشوا تنظر للنساء إلا للحاجة واختلف في الحتة دي بتعدانة الحاجة دي ده دائمنا على إيه؟ على الصفار الشرع دي وقت فتلاقي مثلا نظر من مش عارف كذا مش عارف كذا مش عارف كذا فاختلفوا بقى بسبب إيه لما الله؟ معانا؟ معاهة أو لا فما تلك تنظر لبعض الفقهاء كده ما تقش لا هو, هو بيبصي انت مش خيرته بالخير بانت عانك اي واجب محرم. ايه محرم لا وش طرفه ايه ده ايه ايه الدور انت بتتعامل مع المحرماتك انها حاجة واحدة بتتعامل مع النيواتك انها حاجة واحدة وهي ده مراتب بتعرفها من مستقرأ الشرع مش تعرفها من دماغك تعرفها من مستقرأ قبلية الشرع محلو معنا؟ وهكذا بقى. يعني حتى بعدنا نتكلم بقى عند تزاهم الاعمال بقى المراضك بتفرق فيه لما يتعرض مستحر مع م لما يتعارض واجب مع حرام الكلام ده في فتاوى شرعيه جدا تلاقيه ماشي في ناس سهلت فيه بزياده وفي ناس تشدده فيه زياده قالته في اللي بعد الناس بقى متصورين اللي دي مش هينفع في العصر بتاع المفاهيمات ومسألة الترتيب ده دي من جهة بتعرف منها المراتب دي بتعرف من جهه ان ممكن في حالات اه يدفع يخف الضررين تعرفوا منين من جهة المراتب ماشي وهكذا طول معانا يعني في مسائل القصصيه هل ينفع على الواحد؟ هيبقى جاسوس على العدو ويحنا قمنا؟ معين ده انا ماجي؟ شير العلماء كلهم هنوغوز نعمل مش شير ماجي؟ ليه؟ لانه خطورة مسألة معرفة المعلومات, المعلومات عن العدو ومش ده مش معنى اللي حم نتخلل من اللحية خالص ولكن هي تعارض ايه؟ تعارض رجبه طبعاً إذا لو المسألة اللي هي تجسس فيها مهمة أنا على حاجة مش تفها فيها لأ أيام الأسملي عايش لأ الاسم فضل نتكلم على حاجة مهمة فرمان فالحاجات دي بقى هنحتاجها جامد جداً بقى في سلاسل صعبة على الدولة يعني على طول عماد تخلط فيها بس لازم نردفهم صح عشان نحترم النقاء لأن مرتب الأعمال قادم بحاجة لك فيش في قواعد ثانية بتضبط لك مثلاً فرمان المعال الثاني اللي كنا عايزين نقوله، اه دي بقى ندي مقدمة للدرس الجاي، ماشي، اللي ايه الواجب ينقسم بقى الواجب ايه موسع ومضيق واجب كذا وجب كذا وجب كذا وجبكذا كذا وجبكذا كذا، وجبكذا وجبكذا وجبكذا أجل مخير معين وواجب آآآ مضيق وموسع ونورطق وواجب يعني حاجات ذي المبوضة بديت عمل خلاف كبير جدا دا بين الأسوليين ماشي، سعر الخلاف ده ايه؟ اللي بعض اللي إيه بعض الفقهاء بعض المسلمين تعامل مع الواجب أكلوا برضه حاجة واحدة. فمثلاً إيه خلاص مع تكلم كروزجي قال لك إزاي واجب وين يعترفون؟ مش الحقيقة مثلاً نقول الواجب الموسع. قالوا قالوا إزاي واجب؟ يعني إجلات الصلاة في أول وقت واجب. إزاي واجبة؟ وين ينفع صلاة في خلاله في لا يبقى ايه يبقى مش اسمها مجمع وخاله الصلاه وجه مضيق والوجوب بتاعها في اخر الوقت ده راي الحنفيه عشان ممكن تسمع الكلام ده تقول التخريط ده بس هو الكلام ده مبني عليه المساله دي ايه الوجه الثاني يعني ايه ايه القدره دي الوجه الثاني هو مش عارف يجي عشان الواجب عنده اشتريته عنده ايه الواجب حاجة واحدة لكن فيه قاعدة بها لما احنا فهمناها وبعد استقراء الشرع هتحل لنا مشاكل الواجب المساع المضيق وواجب الحاجات دي كلها ونعرف بالراوح فيها التقسيم ده ايه اللي بيقول اللي الواجب نفسه ليه عناصر متعددة فأول حاجة أصل الفعل كل الواجبات واجبة من جهة أصل الفعل سواء الواجبات دي كانت واجبات معينة او موسع او واجب أرضي مضيق أو مسع أو واجب معين أو مخير أو واجب فرضي أو كفء هو في أصل فعله هو واجب فدعوة مثلا أو طلب العلم أو صلاة الجنازة هي واجب فأصلها هي واجب سبعة بس واجب إيه بس هي أصلها واجب فربنا شدد في الأصل الحاجة الثانية القادر في واجبات بشدد في الأصل وشدد كمان في القادر بتاع ماشي في واجبات بشدد في الأصل والقادر وشدد في, في, في الزمن يعني الواجب من جهة الأصل من جهة القد من جهة الزمن وفي واجبات بيشدد في الأصل من قاطر والزمن وصورة الأداء في واجبات بيشدد في كل ده وبيشدد في الفاعل بعد ايه الكلام ده؟ نمسكه واحدة عارض يعني مثلا الصوم الصوم هو مشدد في فيه؟ في أصل الفعل الصوم نفسه واجب صوم رمضان واجب، ومشدد كمان في ايه؟ في زمن اللي هو رازم بالنهار وفرمضان صح؟ فمشدد في ايه؟ في قدره اللي هو لازم يبقى شهر في السنة صح؟ يعني قصلي مشدد بمعنى يقسم يعني لازم تتراع حتة دي ما ينفعش تعملها تغيرها ومشدد في صورة الأداء اللي لازم تمتنع عن الأكل والشرب والجناعة في نهار رمضا صح؟ طيب ومشدد في الفاعل فهو واجب عيني بفهم معنى؟ فبقى الواجب هنا من جهة ايه؟ عندنا همسي التحالات بقناة تحالات صح أصل الفعل. وبعد كده إيه؟ قدر بعد ذلك الزمن. بعد ذلك صوت الأداء. وبعد ذلك كان فعل. فما هيتعامل مع الواجب اللي هو لازم بقى في كل ده؟ آه يمكن الواجب المخير. أو هيمكن الواجب الموسع. لكن ما تعرف مثلاً اللي أنت ممكن يشدد في أصل الفعل ولا يشدد في زمنه زي الصلاة? مثلاً لو نحن نقول بواجب الموسع. هو ده الراجع. اللي هو إيه؟ الصلاة شدد على إيه؟ أصلها. الصلاة راجعاً. إن أبتال وكمان على فضريحة اللي هي خمس ك وكمان في صوره الاداء لازم الأركان تأتي بها والايه فال والاركان والفروض. وكمان على الفاعل لازم فرض عين على الاتصال مفيش حل ولكن خف في الايه في الزمن فبقى من الظهر الايه العصر وانت بتصلي دلوقتي طبعا الدخول ده مطلق يعني كل واحد براحته دي مثلا ناخدها في راجل موسع بالتفصيل مش مطلق صناع دي شروط عشان تكون موضوعه وكل ده يقول للمستقراء الشهر. مفهول معنى? فليجي مثلا للزكاة. الزكاة شردت على ايه? على اصلها. فالصالة الزكاي واجد. وعلى قدرها. فلازم بصورة الاداء والفاعل ولكن في الزمن مفيش تشديد قوي. لا يأسم اللي يأخرها عن الحال شوية. يعني لازم اقول ليجي الحال يروح ايه? وممكن يعجل كمان شوية. ممكن قبل الحال ايه فما شديش في الزمن طيب وهكذا طب فهمد الكفايات غريبا بيتقى شدد في الاصل بس في الاصل الفائل بس لكن ودي طب ليه ليه ربما يشدد في دي ويسيف دي؟ بيبقى فمثلا فمسلا مثلا ليه خاف في الزمن شوية؟ عشان الصلاة كل يوم خمس مرات في اليوم فلو فه... هو قال لك لازم تصلي اول ما تسمع الاذان ما دام ما عندوش موبايل طب الموبايل كان هنا فلازم اصلي ما اسمع الاذان هيبقى في إيه؟ في مشاقه على المكلفين انا اساسيا لما يقولوا مفروض من المغرب ما فيش مشاقه ما فيش اشكال مفهومه برضو الذكاء والحكمه تقتضي ان يعني إيه اللي ممكن تأخر شويه ممكن تعاشر شويه طالما انت تزكي وهتزكي وكذا وكذا وكذا مش الشوت اللي في الإيه؟ في ساعات التضييع يعني اسمنا فالح الحكمه بتقضي كده مثلا الدعوة إلى الله مثلا ربنا التشكاليه مثلا على الناحله مسألة الدعوة الدعوه اللي هو بيقولوا الدعوه توقفيه عندهم ايه دعوة فعليه يعني فصل الفعل وقدره وزمن وصوره الاداء بتاعها هو عايز ايه طالما في زمن بس هو عايز ايه عايز تعمل زاويه صام قبل رحل بالضبط تحس اللي انت لو ايه لو بيعاملت كوره واقصد انها تعالى لط انا وتابع يعني عامل مش حاجه ليه الدعوه ربنا ايه ربنا شدد في ايه في الفعل ماشي؟ شيء، ما شدد في القطر ولا شدد في الزمن ولا شدد صوت الدعاء ولا شدد في الفعل من ناحية التعيين، من ناحية التعيين يعني لا شيء لازم تدعو بمقدار معين ليه من حكمت الشريعة عشان ايه؟ عشان الدعوة تبقى تختلف باختلاف الزمن والمكان وباختلاف كذا وباختلاف كذا، ولكن هل معنى إن هو شدش في حالة تانية دي اللي واحد ما يعيشها الله خالص أو يرجع لله مثلا مرة في عمره يروح كده طال فرض الكفاية؟ لا دي أنا خلاص بتفاصيله، في الشروط فرض الكفاية عشان ما في أشيء ثمان فالمساله بتنضبط بايه بس اهم نفهم حكم الشارع ماشي ودي موجودة في عندنا مقاصد الشريعه طيب طب مين جهه نص ساعه فاتت طيب هو خلاص خلص مخلص يعني مهم يعني اللي خلى بقى المعتزله ينكروا الواجب المخالف ومدخلنا الحنفية ينكروا الواجب المنصع وكده ان هم ما اعتبروش المسائل دي ما اعتبروش الايه ما اعتبروش اللي العناصر الواجب متعددة فيش مشكلة اللي في أصل فعل الواجب فالواجب المخير مثلا هو انت لازم في ايه انت كاف ربنا خيلك الواجب المساع انت في أصل الصلاة واجب في أصل الصلاة ايه؟ واجب ولكن ربنا وسع لك في الزمن ما شددش في الزمن مفهوم معنى؟ ولكن شدد في الحاجات التانية وهكذا إن شاء الله هناخد الكلام ده بالتفصيل في في النجاية بس أنا أدفت لكم مقدمة للحياة ديت ليه عشان مقدمة دي لو انت بقى نظرت الكلام الأقدمين بقى وهم بيستدلوا بينكروا على بعض وكذا وكذا تلاقي الإشكالية للمقدمة دي وقعت من بعضهم وجمهور هم مقعيش من دي عشان جمهور هاتشونه فقعد الايه اللي هو فيها جمهور هاتش عب وكذا بس تلاقي الأمبر دا ليه عدم اللي إيه، اللي أنظر أي حاجة واجبة دي لا، استشكل مسألة إزاي تواجهه، وش ناس الوقت إيه يبقى ما يسع، هو يعني الصلاة واجبة في أول الوقت، في, أول في, أول في, أول في أول لما استقره هو سريع، حنفية الأول المشاعس ما كده، المشاعس ما نوصله أول وقت بأوياج، فلا خلاص ترى مضيافة وفخر الله، ولما تنظر ان ده ورضا تلاقي فيه اشكالية من جهة التالي من جمهورة التعليم فهمين المعنى لكن... لكن انت لو معنى من ربناك اه اوجد الصلاة ولكن وسع في الوقت خلاص بني سهل فشوش كاية مفهوم معنى؟ يجيب استفراء الشرع ماشي؟ طيب اما مش طاول عنيه انتبه نتقل بالله من عشان ان شاء الله هنفصل بقى في الموضوع ان شاء الله لنجيب اتخل بقى في الوقت الايه؟ takže tak všichni vleže, že se v